وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ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 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطاً لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين